بسم الله الرحمن الرحيم ي ق ت ر ب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون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 و ا ل أ ر ض و هو ا ل سميع العلم ي بل قالو اضعفوا أ احلام بل افتراه بل هو ش ا ع ر ف ل ي ت ن ا ب آ ي ة ف ل ي ت ن ا ب آ ي ة كما أ ر س ل ا ل أ و ل و ن ما 「私の名前は何故名前を書いているのかわ ل らない」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 لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون وكم قصمنا من قريه كانت ظالمه وان شانا بعدها قوما آ خ ر ي ن فلما 「な وارجعوا وا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم ل ع ل ك い تسألون قالوا ياويلنا ف م ا ز ا ل ت ْ ت ل ْ ك د َ ع و َ ا ه م ح ت ى ج ع ل ن ا ه م ح ص ي د ً ا خ ا م د ي ن و م ا خ ل ق ن ا ا ل س م ا ء و ا ل أ ر ض و م ا ب ي ن ه م ا ل ا ع ب ي ن ل و أ ر د ن ا أ ن ن ت خ ذ ة ل ه و ا ل ا ت خ ذ ن ا ه م ِ ن ل َ د ُ ن َ ا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 ف ذ ل ك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما, ففتقناهما وجعلنا من المال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 أ م لهم آ ل له ه ة تمنعهم من, من دوننا لا يستطيعون نصر أ ن ف س ه م ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء و آ ب ا ء ه م حتى طال عليهم العمر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 私たちはね、私たちはね、َたَの思いを込めて、私たちはね、و たち ل َ ن َ ا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ 私たち ا 思い出を知っております。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 اباءنا لها عابدين قال لقد كنتم انتم واباؤكم في ضلال مبين قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبين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 「そんなこと言ってしまう」قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم افل لكم ولما تعبدون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 وارادوا به كيدا فجعلناهم الاخسرين ونجيناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا َََ له َُ اسحاق ويعقوب نافله وكلا َُّ جعلنا َََْ صالحين ََِِ وجعلناهم ائمه يهدون بامرنا واوحينا إ اليهم فعل الخيرات واقام الصلاه وايتاء الزكاه وكانوا لنا عابدين و たちの思い出を忘れず ح 私たちの思 و 出を忘れずに、私たち ن 思 ا 出を忘 ن ず ا ل たちの ا い出を忘れず ا ل たちの思い出 ن 忘れずに、私た ا の思い出を忘れずに、私たちの思い خ を忘れずに、私たちの思 ن 出を忘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 كانوا فأغرقناهم وداود وسليمان يحكمان الحرف القوم وكنا شاهدين أجمعين نفشت غنم ففهمناها قوم سوء لحكمهم في فيه إذ إذ سليمان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 ضر و 思 ت ي ن ا ه أهله ومثلهم معهم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 وذا النون اذ ذهب مغاضبا فظن أ ن لن قدر عليه فنادى في, في الظلمات ان لا اله الا إ ل ت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 خير انهم ل و ا ر ث ي فاستجبنا ل ووهبنا وأصلحنا زوجة له له ه ن يحيا إ كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ي ن و ا ل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 وتقطعوا امرهم بينهم كل الينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمنون فلا كفران لسعيه وانا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل ح د ب ينسلون Waqtرب الوعد الحق ظالمin やおいでな、かっこいい ن 「私たちはこの世を変えるこ ن に気づいていることに気づいていることに気づいていることに気づいていることに気づいていることに気づいていることに気づいていることに気づいていることに気づい ان الذين سبقت لهم منا الحسناء اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون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 プールはねえね ن ا س و ا ء وإن أدري أقريب أم بعيد أم م الله توعدون ع إنه ي م ا ج ر من الحسنى ق و ويعلم ل ما ت وَإِنْ وَمَتَاعٌ وَرَبُّنَا إِلَى فِتْنَةٌ حِينٌ الرَّحْمَانُ الْمُسْتَعَانُ أَدَرِي رَبِّحْكُمْ لَعَلَّهُ لَكُمْ قَالَ بِالْحَقِّ مَا تَصِفُونَ